بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين